تعذبني ولا تدرب عذابي عذاب الحب يدبح مني يصيب بحر حبك غدابي وانتحابي ولا فزع ولا ديراق يريبي تعذبني ولا تدرب عذابي عذاب الحب يدبح مني يصيب احر حبك مدابي وانت حابك ولا فزع ولا درقير أصيح الصياح ما حين دربي بي مصيبة وانحكيت أكبر مصيبة أصيح الصياح ما حين دربي بي مصيبة وانحكيت أكبر مصيبة تعذبني ولا تدري عذابك عذاب الحب ذبح مني يصغب بحر حبك غدابي وانتحابي ولا فزع ولا ديغا ولو أخفت معي خفى صوابي صواب الحب طبه من طبيبا ولو أخفت معي خفى صوابي صواب الحب طبه من طبيبا لا تعذبني ولا تهدر بعذابي عذاب الحب دب حمني صدق أحر حبك غدابي وانت حبي ولا فزع ولا ذراقي ضيق كتابي عيوني ولا جاني كتابي أسل عيوني واهدن ولا أجاني وصاته كتابي أسل عيوني تعذبني لا تدرب عذابك عذاب الحب يدبح مني يصيبك فحر حبك عذابي وانت حابك ولا فزع ولا ديراك يريبك ألا يا سيت تلعى تريت بي خسارات حب غيرك يا شبيب ألا يا سيت تلعى تريت بي خسارات حب غيرك يا شبيب لا عذبني ولا تدرب عذابي عذاب الحبيب بح مني يصيب بحر حبك غدابي وانتحابي ولا فزع ولا ديراك يريب ولكن من بغى وصلكيها بي ولا يهصل علم أو يجيبه ولكن من بغى وصلكيها بي ولا يهصل علم أو يجيبه تعذبني ولا تضرب عذابي عذاب الحب تذبح مني صير بحر حبك غدبي وانت ولا فزع ولا دغيريب تعذبني ولا تضرب عذابي عذاب الحب تذبح مني صير بحر حبك غداجي وانتحال ولا فزع ولا دغراقير